очку Duo تلك السوال لكي فإنه يوم مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ young man, Yellow man. یا <تصفيق> اوم <تصفيق> <تصفيق> من تنهاست وعلونك عني بالجمال فقل يا Why One, two, فَتَعَانَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ 分 ku كلا ين فذت لنغ مطَ تذم ص ق فثي على من ورق م ذِي مَا يَنِيَنَّكُمْ مِنْ مِني هُدًى تَمَنَّ سَمِعَهُ هُدًى تَمَنَّ cho biết sẽ đi phải ơi là lâu فإن mà đã tâm nhận قيام السماء ماء <تصفيق> يا رب. كان من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 ولولا كلمة una la queimento non It's <laughs> my لا تنسن عينيك إلى ما مستقنا به أسواجا منهم ذهرة الحياة الدنيا لنستنه فيه ورزق كثيرا قيروا ااذقوا واين ان نكذب ولا وقا وله لولا الكون من متردد فتردد تتردد نمد ام اوا ترى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحى والقمر باتا و النهار إذا Bye.